وهو على كل شيء قدير واشهد ان حبيبنا ورسولنا محمدًا عبده ورسوله ارسله الله بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعه اللهم صل وسلم عليه وعلى اله وصحبه اجمعين وعلينا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين امين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 اوصى الانبياء والمرسلين والاولين والاخرين اوصاهم بالتقوى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله وقمنا في الاسبوع الفارد ان التقوى ليست كلمه تقال دون عمل وليست شعارا يرفع بل هي هيمنه استشعار رقابه الله عز وجل على حياه العبد المؤمن وهي هيمنه الدين على الحياه كلها هيمنه كما ارادها الله سبحانه وتعالى تجعل الحياه خاضعه في عقيده المسلم لله وحده هيمنه تسلم النفس كلها لله حتى تكون محكومه بوحي الله فلا تخضع الا لسلطانه ولا تحكم الا بقرانه ولا تتبع إلا رسوله صلى الله عليه وسلم لا يحركها إلا دين الله تعتبر بأوامر الله عز وجل وتنتهي عما نهى عنه ولقد فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهموا هذه الحقيقة فترجموها بشكل في واقع سلوكهم فصار شعر الله يدب على الارض على ايدي اناس ياكلون الطعام ويمشون في الاسواق يقول الشاعر اذا ما دعوا للهدى هرولوا اذا دعوا الى الحق اسرعوا اليه وان تدعوهم للهوى قرفصوا اذا دعوتهم لهوى او لشهوه معارضه للدين قرفصوا اي امتنعوا عن المغى وعن السعي اليها رواه البخاري عن انس رضي الله عنه انه قال كنت ساقي الخمر كان يسقي القوم الخمر كنت ساقي القوم في بيت أبي طلحة وإني لقائم أسقي فلانا وفلانا وفلانا إذ جاء رجل فقال هل بلغكم الخبر قالوا وما ذات قال لقد حرمت الخبر وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر مناديا ينادي الخمر قد حرمت فقالوا اهرق هذه القلال يا انس اسكب صب هذا الخمر في الارض اسكبه على الارض فما سالوا عنها ولا راجعوها بعد خبر الرجل انظروا الى تقواه وانظروا الى تصفيقهم لكلام النبي حتى وان لم يكن صادرا منه مباشره انما اعاده رجل من المسلمين فصدقوه وامتنعوا عن شرب الخمر فلما قرات عليهم الايه فهل انتم منكهون اراقا سكبا ومن كانت في يده آليه حرب اراها على الارض ثم قالوا انتهينا انتهينا اي طعنا وطاعه يا رب لم يقولوا تعودنا عليه منذ سنين كما يحصل في زماننا وعرفناه عن أبائنا وأجدادنا عادة الله يفعلنا عادة يا أخي العادة إذا كانت مخارفة للشرع فبئس العادة هي العادة والعوف لا يؤخذ بهما الا اذا كان موافقين للكتاب والسنه واي عاده واي عرف يكون مخالفا للكتاب والسنه فالاشد والا اولى الامتناع عنه اي بعد الله هل استشعر رقابه الله من يشهد ان لا اله الا الله الا الله ويصبح مجتهدا في مطعم حرام وفي كسب حرام هل يستشعر رقابه الله من قال لا اله الا الله ويصبح وقد شتم هذا وهتك ستره هذا وهتك عرضه هذا وغرب هذا واخر مال هذا هل اشتشعل رقابة الله عز وجل من يتعبد بأعماله لم يكن عليها عمر الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يتحججون ويقولون إنما أردنا أن نستزيد من الخير فيدا ابتدعنا هذه البدع فهي حتى تقربنا من الله زلفا او لاننا نحب نبينا صلى الله عليه وسلم حبا جمنا حب النبي يقول في اتباع سنته انت تحب النبي فاتبع قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله اتبعوا من سنه النبي لا تزيدوا ولا تبتدعوا فإن الاولين لم يتركوا للاخرين شيئا هل استشار رقابه الله من قال لا اله الا الله ومات ساهرا ماجنا فاسقا يرتكب المعاصي ويرتبع شهواته المحرمه ثم يصلح بعد ذلك مجاهرا بمعاصي ما حقيقه كلمه التقوى ما هي حقيقه كلمه التقوى حقيقه الكلمه لجوء الى الله اخي المؤمن تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشده انز الى الله لا اله الا الله ولا اله ساحر ولا اله كاهن ولا اله مقبور قدوتنا رسولنا صلى الله عليه وسلم ثبت في صحيح ابن حبان عن عطاء ابن رباح رضي الله عنه انه قال دخلت انا وعبيد ابن عميش على عائشه رضي الله عنها فقال عبيد حد فينا باعجب ما رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكت وقالت قام ليله من الليالي فقال يا عائشه ذريني اتعبد لربي قالت فقلت والله اني لا احب قربك واحب ما يسرك فقام وتطهر ثم قام يصلي فلن يزل يبكي حتى بلل حجره ثم لم يزل يبكي حتى بلل الارض من حوله وجاء بلال رضي الله عنه يستأذنه لصلاه الفجر تصور النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وهو ساهر ليله يتهجد ويقيم الليل وهو يبكي ويساله بلال رضي الله عنه يا رسول الله بي ابي انت وامي تبكي وقد غفر لك اسمعوا جواب نبينا عليه الصلاه والسلام افلا يكون عبدا شكورا والله يقول وقليل من عبادي الشكور يتكرم علينا بالنعم ويتفضل علينا باطفال عويمه ونحن جاحدون بل ان منا من يقول انما اجيته على علم مني هذا جهدي وهذا تعبي ونسيا ان الله هو الرزاق ما حقيقه كلمه التقوى حقيقه الكلمه ان تكون كراكب على ظهر خشبه في عرض البحر تتصادفك الامواج وانت موشك على الهلاك ولكنك معتمد على الله سبحانه وتعالى وتقول يا رب يا رب عسى الله ان ينجيك وعسى الله ان ينقذك يا مالك الملك جد لي بالرضا كرما فانت لي محسن في سائر العمر ما حقيقه كلمه التقوى حقيقه الكلمه حذرك ان يخرك الله عز وجل على غفله تكون عدوا لابليس في العلن وحليفا له في السر وهذه غفله ما حقيقه كلمه التقوى حقيقه الكلمه ان تستشعر قدره الله عليك عند اراده الظلم لعباد الله عاملا كان او خاملا او كائنا من كان يغتر بعضنا بنفوذه وبسلطانه وبماله وبقوته وانس قدره الله عليه روى الامام مسلم عن ابي مسعود البدري قال كنت اضرب غلاما لي بالسوط كما يسجد مولا له بصوته فسمعت صوتا من خلفي ينادي اعلم ابا مسعود اعلم ابا مسعود فما فهمت لاني كنت شديد الغضب فلما دنا مني فاذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي اعلم ابا مسعود اعلم ابا مسعود فعلقيت الصوت هيبه من النبي صلى الله عليه وسلم القى بصوته على الارض واذا به يكرر اعلم ابا مسعود الله اقدر عليك منك على هذا الغلاء اعلم ان الله اقدر منك على قدرتك على هذا الغلاء اسمعوا ما قال ابو مسعود قال لا اضرب مملوكا بعد اليوم ابدا لا اضرب مملوكا بعد اليوم ابدا يا رسول الله وهذا العبد حر لي وشل فان صلى الله عليه وسلم اما انك لو لم تفعل للفحتك النار لو لم تفعل ذلك لا كنت من اهل النار والعيذ بالله اسال الله ان يجيرنا واياكم من النار ما حقيقه كلمه التقوى حقيقه الكلمه نصره المظلومين فليس من اخلاق المسلم المتكي ان يدع اخاه فريسه في يد من يظلمه او يذله وهو قادر على نصر رواه الايمان احمد بن حنبل رحمه الله من حديث سهل بن حنيفه رضي الله عنه ان النبينا صلى الله عليه وسلم قال من اذل عنده مؤمن واسمعوا اخوه الايمان لان كثيرا منا لا يقدخل لنصرتي اخيه المؤمن وهو قادر على ذلك من اذل عنده مؤمن وهو يقدر على ان ينصره ابلله الله على رؤوس الخلائق يوم القيامه اذا كنت قادرا على نصرتي اخيك المظلوم فلا تتأخر عن ذلك. ما حقيقة كلمة التقوى? حقيقة الكلمة ايثار رضاء الله على رضاء اي احد. حتى وان عظمت المحنة. لا بد ان نرضي يا ربنا حتى وان كان ذلك في سخط الناس. من أرضى الله في سخة الناس كفاه الله شغى الناس ومن أرضى الناس في سخة الله وكله الله للناس ما حقيقة كلمة التقوى حقيقة الكلمة أخي المؤمن أن لا تنور إلى صغر الخطيئة ولكن انظر الى عبد من عصيت انظر الى قدر الله الذي عصيته كم من ذنب حقيقي استهان به العبد فكان هلاكه في والصغائر مع الاصرار تصبح كبائر والكبائر مع الاستغفار تصبح عند الله ثواب ما حقيقه كلمه التقوى حقيقه الكلمه الحذر من استحلال محارم الله بالمكر والاحتيال والخديعه وليعلم كل واحد منا انه لن يخلصه من الله اقواله وخداعه واحتيااله ربما ينطلي ذلك على الناس ولكن احتياله وغدره وظلمه وغيه لا يستطيع ان يخفيها عن الله سبحانه وتعالى هذه اخوه الايمان بعد حطائق كلمه التقوى ونسال الله ان نكون واياكم من المتقين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والدار الاخرة خير للذين يتقون افلا تعقلون هذا هو الاسلام من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت اصنع ما شئت كما تدين تدان ولا حول ولا قوه الا بالله العزيز الرحمن نفعن الله واياكم باسرار كتابه واجارنا الله واياكم من الين عقابه وحشرنا الله واياكم في زمره المصطفى واصحابه اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين وهو الهادي الى الصراط المستقيم واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له هو ولي المتقين واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين الى يوم الدين اما بعد فيا ايها المؤمنون اعلموا ان اتقان العمل من التقوى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون واعلموا ان الاصلاح بين الناس والسعي لافادة الاخرين والسعي لاصلاح ذات بينهم من التقوى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم انما المؤمنون اخوة فاصالحوا بين اخويكم واعلموا ان التحلي بالاخلاق الفاضله من التقوى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وانك على خلق عظيم وينسحب هذا على كل المسلمين هذه شهاده في حق نبينا من الله سبحانه وتعالى شهاده من الله سبحانه وتعالى في حق النبي صلى الله عليه وسلم انه على خلق عظيم وهكذا يجب ان يكون المسلم واعلم ان الاحسان الى الاخرين والصطح ان الاحسان والصطح عنهم من التقوى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاعف عنهم واصفح ان الله يحب المحسنين والحكم بين الناس بالعدل من التقوى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله ني عن ما يعذبكم به وهمما فان المؤمن مطالب بالتقوى في جميع احواله في عبادته لله سبحانه وتعالى وفي تعامله مع الناس سؤال الى نبينا صلى الله عليه وسلم اي الناس افضل قال كل مخموم القلب صدوق اللسان قالوا يا رسول الله صدوق اللسان نعرفه ما معنى مخموم القلب فقال النقي التقي لا اثم ولا غي من كان نقيًا تقيًا لا اسم عنده لا بغي عنده لا غل في قلبه ولا حسد صححه الشيخ الالباني رحمه الله من حديث عبد الله ابن عمر بن العاص انا وصلوا وسلموا على رسولنا فان الله قد امرنا بذلك في كتابه العزيز حيث قال ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد سيد الاولين والاخرين وامام الانبياء والمرسلين اللهم يا رب يا بديع السماوات والارض يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم قنا عذابك يوم تحاسب عبادك اللهم اجعل بلدنا هذا امنا وسائر بلاد المسلمين اللهم الف بين قلوب المسلمين ووحد صفوفهم واجمع كلمتهم على الحق اللهم انصر الاسلام والمسلمين واخذ من خرب الدين اللهم من كاد للاسلام والمسلمين فاجعل كيده في نحره اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا اللهم انصر من كان على الحق من اخواننا التونسيين ومن اخواننا الليبيين ومن اخواننا المصريين ومن اخواننا السوريين ومن اخواننا اليمنيين ومن اخواننا العراقيين ومن اخواننا الفلسطينيين ومن اخواننا من المسلمين في جميع بلاد الاسلام وفي غيرها من البلاد اللهم تغفر علينا واعف عنا واهدنا سواء السبيل اللهم تقبل حسناتنا وت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 نسالنا عن شيء اللهم اما نسالك الجنه ونعيمها ونعوذ بك من النار وجحيمها اللهم اما نسالك الجنه ونعيمها ونعوذ بك من النار وجحيمها اللهم اما نسالك الجنه ونعيمها ونعوذ بك من النار وجحيمها اللهم لا تحرمنا من النظر الى وجهك الكريم اللهم لا تحرمنا من النظر الى وجهك الكريم اللهم لا تحرمنا من النظر الى وجهك الكريم. كريم اللهم حرر القدس الاسير اللهم حرر القدس الاسير اللهم حرر القدس الاسير اللهم هذا الدعاء ومنك الاجابه وهذا الشهد عليك التكلان اللهم صل على محمد في الاولين وصل على محمد في الاخرين وصل على محمد في الملائ الاء الى يوم الدين وصل على محمد في كل وقت وحين امين امين امين واخر دعوانا Аль-Hамду лілахи Рабі ліаламі. Ковму ліла салатікум я